إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجدله له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا أو يصار رمي به بسواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق لحديث كتاب الله وخير لدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تسيحة بزمد إجازة بدوغ المرأة من الأحكام للحاق وضحمد بن علي بن حجل عشق جيشتنا باب صلاة الخوف عن صالح لخوات رضي الله تعالى عن من صلى مع النبي صلى الله ذات يوم الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفته وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لانفسهم ثم انصرفوا بصف وجاه العدو وجاء الطائفة الأخرى تصلى بهم ركعه التي بقيت ثم ابتدأ جالسا واتم أنفسه ثم سلم بهم متفق عليه هذا لفظ مسلم لفظ مسلم صالح ابن خوادم ما جئت ورزاي اخواد سيربيتن كوا لو, لو الله عليه وسلم كنيج خوك لغيانك طبعا طائفه الزمان يعني مزوعه كومالك. ذلك كو الله عليه وسلم صفما هندك ما نعيش ما نذكره هندش يروح الرؤي دشمن ببوهناو ويجا يعني مقابل فصلى بالذين معه ركعة اوانيك أنا كلاقي أو أنا ثم ثبت قائما دوا يلساوا لبر كاتي دوم كهل سوا وأتموا ليامبوسهم أوه أنا كاتش يعني كرت دمو لخواني ثم صرف اوان نروي فصفوا ويجا العدو أوه أنا تونز زي أوه أنا ك الروبروي دجمين بينها و الطائفة الأخرى طائفية دومها أثمانك والر فصلى بهم الركعة الركاة دوم أوان لصب لقديرة واستعبون ثم سمت جالسا أو جدوي كدا نيش غير الركاة شيئا خديا و أتبو ليام فصين أواني تراستانوا ثم سلم بهم كجيشنا دوم أبو سلم يعني دا لباوي اوي مزو اي دمشو مزو ياكني شي خاطر وهذا لوضو مسلم وهذا ضربه امام مسلمه ووقع في المعرفه ليمانده وصالح بن عن ابي مسلم وعن ابن عمر رضي الله تبارك عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافقناه تصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلى بنا فقام الطائفة معه واقبلت الطائفة على العدو وركع بمن معه وسجد السجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعه وسجد السجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد السجدتين متفق عليه عبد الله بن عمر وعمر ك أمن بيغمبري بيا قبلي الله عليه وسلم غصوية كم لا تقبل نجد بل نجد فواسينا العدو بل عمبر دشمن وستان فصففناهم لا لا صفش فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلى بنا بيغمبري قبلي الله عليه وسلم رصعهم يجب كت فقامت طائفة معه يجلو أنا طائفة يجلو أنا مهل وقبلت طائفة على العدو بل عمكما لا يشتلب عمبر وستان وركع بمن معه ركعت شيئا قبل أو أنكر كلا جلي واستعبوا وسجد سجدتين دوس وزشبر ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلب جاؤوا او طعن لغوان نشقيان يا أو وركع بمن معه وسجد ثم انصرفوا التي لم قالتنا شئني وانا كفا نرجع نكرد بو فركع بيمرك عود عليه فكانت شئنا قال مزوج أي دوم يكرد وصل للسجدةين ثم سلم عود السلام دا فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركع وصل للسجدةين عود طبعا ليرو كانه أي ليرو ما هسيكرد يا كا يسير كاتش على قد يانكرد يا دعائي رك... أستايله عند نيسكته وله هو عند ركعتي دوم يانكرد يا خالك ولكن هذا هو يدعى للمساعده ويعلمه ان يكون هناك اشياء دو ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب دو يكون دين صبي نجح لكن لم يفهم بعدها في أريستينا. أوان نجح أو لكن سير كان يفهم بعدها لا أو كان يفهم بعدها. يسير كات. سير كات كذي نجح سلام الدعاء. هات يدري نفدت دربيه قفيمك يكسبك ساله كوه كنا ولا بيرسوا بس ما هو الصلاة قالوا لي كاته يعني بخوي بيمان. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال شئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوفي فصفقنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر بيناه العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذا الحديث حديث عبد الله كهذا يقصد الحديث في غمد الروايات كده شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف لامن لغا النبي صلى الله عليه وسلم يواجه خوف مكث فصفنا صفين دو صفه واستيد صفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفا الله عزيز. وصف بيننا وبين القبلة والعدو بيننا وبين القبلة قبلهم فكبر النبي وصف وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا ركعتش ثم رفع راسه من الركوع برسل ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام صف المؤخر في ناح العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يلي طبعا داعش او زمز أو جمعوا عدوهم التحاقا في تذكر فيها وللبداوود أنا بعيش إنها كانت بعسنان لا يشينك يا عسنان وش أو سوني بدوش لصعيد بداوودش من وجه آخر طبعا دائما أجام الله بزعل وكذالك بخاري ومسلم دعاء في بنيناجة يعنوا ابن حبان يعني وفيه كذا ليرك أنا اللي بدك تقولين صحيحة قصدي معناه أولية قدي ما مسوي بيشتغل ببالتعباس بو نعم أن باس إسنادي أبو داودي ده دا أبو داودي أو أبي داود أبو داود كذا إسنادي خويه أو إسنادي أبو ده دا أبو داود لأن بخاري أصدق ابن ماجا وابو داود ابن ماجا وابو داود في أي شئة صحيحة ممستوى حديث هناك نرد ي... الكعاتك لها نرد الكعاتك لها نرد الكعاتك لها نرد الكعاتك لها و لنسائي من وجه آخر عن جامل رب الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرين ركعتين ثم سلم وهنا صحيح نسائية طبعًا لما أول بيجشت ما تفصيل بسيكل، أقول ليه أبوك ي حديث دي دور دي. أو مع يجر كات لقال إمامي ذكره، يا إما أو دقيق درسته أو ذكرت، إمام سورة ذكرت دوم يا أبي، يا إما خد سلام ذلوا آخري دعاه يهز بس ما هو خد دور كات، نبي، او يجر كات سلام دعاتو ذي سلام سلام سلام دوالتر بكره يتعودكن، أسمه سدس وقتي سبع سبعون او وقتي بيأوثر. قالت الإمام السعيدي رضي الله عنه أن سائر رضي الله الله عنه رضي الله عنه الله الله الله وقال ان يجلب كما يجلب كما يجلب ثم يجلب ثم يجلب كما يجلب كما يجلب كما الركعتين كما يجلب كما الركعتين كما يجلب كما يجلب كما يجلب كما يجلب كما يجلب كما يجلب كما خلف المتنفل أو إمام بس صلّى خير. على فل ما مستلّى حد يسيء كم او ما عليه ولكن يا ان شاء الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله الله تعالى عنه الله يقولون ان ومثل يقولون ان الله يقولون ان الله الله الله الله ان يعني بعانا دور ابن, ابن عبد الله الله تعالى عنه صحيح ابن خزيمة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان رأى الوزر في الضعيف اللي ذكر ضعيفه صغير خلنا نبي ضعيفي وعنه مرفوعا ليس في صلاه الخوف سهو اخرج دولار قطنيه وشا ضعيف جام صغيره كان الشيخ الباني كانت وجله ركعه على أي وجه الشيخ الباني ليه ضعيفه باب صلاه العيدين عن عايش رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم القطر الناس يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس رود ترمذي هذه تكلم الشيخ البلاص على جام صغير نهاية و كذا عاشر ذي قوام سبعة وثمانين كفي خمبي خواص الفرمودي ألف طرو كهذا في يوم يفطر الناس كهذا وين زماعية كهذا وين يكذب لخويبي ألف الفطر يوم يفطر الناس كهذا والاضحى يوم يضحي الناس وقربانة إيش كان جناه أو كاتي كخلق قربانة ذكاة عدنا صحيحها وعن أبي عمير بن أنس رضي الله عن عمومة له من الصحابه الصحابة أن ركبًا جاءوا فشهدوا انهم راوا رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يفطروا وإذا أصبه أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لون ويستندوا صعيد يخل بين الصعيد أنا أبي عمير كريانة لا صحاء هاول في غمبه دبوانا أن ركب جاءوا كاروانة كانت لا يبي غمبا صلا فشاهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس جوا على مدن كهاتين ذات منجمان ديت بغمبة دم فأمرهم أن يفتحرو بغمبة دم بيكل الفطار كنوع وإذا أصبحوا أن يحضوا إلى مصلهم أجمعنيش بوا تبكى بعبس لم يجي يجى جزنا بكى وعن سيدنا رسول الله تعالى الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترات أخرجه البخاري. أنا سكريم هذا وجدت أورزاي قاعدة سربيت كوا بيعنبرى صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر يعني كأوروج كجنين رمضان بو الناس غدو أصال معنى غدو بيعني بي كذنوايا أصل الشواك، بيكانتك بيانيدا كردوه، بسيدا كردوه، حتى يأكل تمرات، نخوا، يأكلوننا وترات، وترشبي. أنا زار البخاري، أنا زار بيشتدي ما كرت في ذلك، بعشر على هذا در زور سيب خو يدرس نافي، سارب خو يدرس نافي، بنزب خو يدرس نافي، شاشي خو يدرس نافي. يا كم بعجلتني بيوتي بخون. وحير رواة معلقة وصله أحمد وأكلهن أفرادا تاك تاكبو. وعن ابن بريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه أنما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعمه ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. روا أحمد والتلميذي وصح حوي ابن حبان صحيح الجامع عبد الله بن بريده لباب اللي كذا صلى الله عليه وسلم روج ججن رمضان درنا حتى ما كوش شي قال سبب سيرش تشيله خارت لماوي على عليك بروجو يقدو لماوي عندك وقت حتى وقت اللي اللي كان أو, أو, او اقل يتهبو. برگم بر روی بیام بس بیامله کلمات داشتند بخو، یعنی زایز نیه برروجی، اوکی، برروجی می‌دونه. اوهی که زایز نیه برروجی بی، لروج کن. خالکان که یه وارد زن جیج نیه. رمضان و قربان. رمضان نو، زنیم نه یکا. قربان جی یکا. صر نیه. لو سببشی. لبلا اوهی. کاته. اگه صار بايز لو عشي ان انا ابو حاجه انا او تاروجي او تاروجي بلى كم ثلاثه, ثلاثة دا رجعته. دا. كما عدد تواني يعني حوالي 100 يعني يظمني تائر تاروجي يا بلان قيل له كده الانسان او ده كان اللي خرج دي الدواء اللي جاز عليه جسم روجينا بالموتى اوتاري يكسر بس بس قال له وديت الاجر لازم يبوايا حرام قطعا بس كما كما كان قلت انا حرام بقرار قطعي والاظهى حتى يصلي ولا يطعم يوم الاظهى حتى يصلي بلان ليدنا لا يوجد اخوار تقربان لا تو نجد قداوه او ذا لا يوجد اخوار شيء عن أم عطيها رضي الله تعالى أنه ما قالت عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق الفتيات للأبكار البالغات والمقاربات البلوغ وفي دلوا على ضر التعليم المرأة ما تحتاجه من أمر دينها طبعا في غمبر صلى الله عليه وسلم فرماني بأي مكر أو عنك كواء تازة في خدرها كبالغ بوينة كأولكاتي شوكر دمياناته حتى وأنا جالس دون أيوان ديني، شو كانت يا صلى الله عليه و... أبو ده كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها دائما وأنا لما هذا دا دا دابون داخوازي لا تما حتى أوقاتك كانت الدنيا بين والحيض. في الايدين حتى اوقفت ذلك وتشي حيضوا لنا في الايدين لا به لا يشهدنا الخير بشدالي او خير ان كان ودعوه المسلمين والدعاء المسلمانان وتعتزل الحيه ظل المصلى فلان اوانه حيض العدله اواناتنا اونا بي نيزيش المسجد بكونه وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوكر وعمر يصلون عيدين قبل الخطبه متفق عليه الله بن عمر رضي الله عنه وشامي من أبو بكر الإمام عمر رضي الله عنه وشامي وعن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما أخرجه السبعة ابن عباس رضي الله عنه كفي غنبالي أخوان صلى الله عليه وسلم نيشي جيشني كد دور كات لم يصلي قبلهما سنة الاب يشيناك ولا بعدهما كت. وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة نعلم آذان آذان زمع أذنية حافي. أذان يعني بانق في بانغ قوة صلى الله عليه وسلم بابي بانق وبابي قامت أخرزه أبو داود والباني في السحر جامل ستغير نهاية هو أصلي أو حديث أجل بخاريا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيء آ. سعيد خديجة رضي الله عنه. ده في كوا. في حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيء. في جن جنني من جن. يعني السنة بنبوة لا. فإذا رجع إلى منزله أجاب قرابه وما له ركعتين دور كابنيش يذكر. رأى ابن مازج بسناد الحسن. ابن ماجر رواه عن بصحيح, بصحيح وعنه رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى إلى المصلى تبي صلى الله عليه سعيد الله عليه وسلم ججن يان. يجوز يقول بجوج رمضان يجوز ينقربان الى المصلى لا بمسجد واول شيء يبدأ به الصلاه يعني ثم ينصرف يعادته فيقوم مقابل الناس ذات بالانبر والناس على صفوفهم فيعظهم ويامرهم خليجي جل صفك متفق عليه امش قاعد لك بنو فر مالك مكان طبعًا من بس يك خالي مين باسكين أوشلون هو أو يا كا يقله وكان يقام بس الله رمضان عشر النساء إني رأيت يكون لأكثر أهل النار طبعًا زيني كأنا على ما أكل قصة شال سريعة دلبي بعشرة لو دو يصير عندهم جن لينبوه، أعتقد جن لينبوه لو أولي أولي أكيد عليهم كذا أو خالي كم خالي دوم دلنا، بيرغمسون ليه أولي شتكاني باسكيد أو عامه، شت عام مكاني باسكيد، بلام كديته أولي أولي أو, أو رجع راجتره، النساء إني تكون أكثر أهل فأكترنا فأكترنا لأن يعني تخصيصا. أو بس أوزار بس لو هو كت أوزوا إياه تركز ذات تبين لا أنا بيدو معناه. هي وهي كم نوع كا هي وهي يعني بله. أو دبيانه دلتنا دبي في التصديلات لا إلا ورقي ماذا لكن وعن عمل النبي عن النبي عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقرات بعدهما كلتيمان آخر جواب دار حديثها الصحيحة لا جام الصغيرة واتا عم يقول الشعيب لبابي لجتنئ لبابي كابي يا محمد يا محمد يا خو صل الله محمد مويدي تكبير يعني الله أكبر لا ججنة ااا نججنة لا ركعتي يا كم حفته لا دوم بينزا والقراءة وبعد وما كلتينا وهو لباجود والركافيش قراءة لاها يعني ولقد ترمديه عن مقالة تصحيحه وعن بواقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف وقتربات أخرجه مسلم أبو وقضي ليدي جارت وكواه في أغنبالي قواه صلى الله عليه وسلم لن يجي ججنة ون يجي قربان ججنة رمضان ون يجي قربان لن يجي ججنة سورة قافي لغين ورواء اقتربات وذلك عن جاب بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري وعن عبدالله داود الله عليه وسلم روج بن بخاري عن ابن عمر محوه ايشان مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يومان يلعبون بهنا فقال قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر اخرجوا ابو داود والنسائي بالسنن الصحيح حديث ذاك صحيح بالصحيح انايا اذكر بيغمبري صلى الله عليه وسلم كانت مدينة دوره جنبه ياريان ذكر ياريان ذكر فقال قد أبدلكم الله بما خيرا منهما. خداي او هذا دو للعيد لجس خمسة بخمسه ايام بعد يومين يوم الاضحى ويوم الفطر الدروس نخرج ذنيمه شغل الباني الصغير وانا رضي الله تعالى عنه من السنه ان يخرج الى العيد ماشيا رواه على على شغل الباني لا سنت بصحيح إمام علي رضي الله تعالى قال إذا كان لسنة إذا أتراجي لبيانب ري بس يالين الري بدأ بين الري وعن أبي رضي الله تعالى عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد أبو رضي الله تعالى قال كعواناء رجج جزم أبو باران باري فصلى بهم النبي صلى الله عزب يوم العيد في المسجد فأنا حديثه قد را بودا بيساعدين لي ليين لشغل غير لباقي بجامسرين نعيم كذا بو تبي خمبل كواس لا مزجوت كذي بقولي سنة دعاء تشتدي سنة رمضان يا قربان لا ده لبخارجة المصليات نك لناوم مزجوت سبحانك اللهم بحمدك وبحمديك شدولا إله إلا أنت نستقبلك ونتوب لك واخذ الحمد لله رب العالمين